فلا يخرج المرء عن الغفلة وعن الشهوة وعن الغضب، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، والعبد لو احترز ما احترز، فلا بد له من غفلة وشهوة وغضب، لا بد حين لا يستنكف المرء عن المناصحة.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 أسرعوا من السيل إلى منحدر فهذا أصل المرء حينئذ إذا عتب المرء بارتكاب معصية معينة لماذا يستنكف ويدافع عن نفسه ولو كذب وياب أن يقول فعل وهذا بخلاف المجاهرة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 لذهب الله بكم وجاء بخلق يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وقال الحسن وعمر ابن عبد العزيز لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس فلو احترز العبد ما احترز لابد له أن يعصي كما في الصحيحين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 ومن الذي لا يجهل وفي الصحيحين وغيرهما أن يديني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن قال بلى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 من مراجعة قوله في مسألة معينة والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الناس لما الكبر والمرء لا ينفك عن جهله لا ينفك عن الجهل مهما عظم أمره وارتقت حقيقته فحين يذن يتطامن هذا الكبر إذا رجع المرض لأن وقوع ما لا بد منه لا يستنكف كما قال تعالى لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لماذا لا يستنكفون لأنهم عبيد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 أن قبول النص قبول التفضيل عليه وهذا ينافي ما في قلبه من حب الرياسة والعلو حين يأبأ ويتمحل حتى نرى في كتب أهل العلم مما يقطع المنصف أنه مجانب للصواب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 وأن الشيطان لا يقدر أن يستزل لهم وأن يلوي أعناقهم وأن يأخذ بقلوبهم إلى الباطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا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 قلب أحدكم إزاغة إلا هي ونحن لا نقول إن كل شيخ غني له قناء يفتن لكننا نقول كما قال النبي إن الدنيا تفتن الناس أجمعين فحينئذ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 هذا الطالب المتعصب أخرجه عن أصل خلقه وظن فيه العصم بل مضى نبينا عليه الصلاة والسلام مدة لبيسلم شيطانه فكان إذا نام يقول اللهم فكر هاني واخسئ شيطان حتى أعانه الله عز وجل عليه فاسلم وكل أحد لم يسلم شيطانه لا ياما أن يخسئه الشيطان فحين يزن لا حرج أن يخطئ أهل العلم الكبار فيناصحون بل يغلظ لهم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 إن خضوعه لمن نصحه لا ينافي هذا، فأولا إنما هو يخضع للحق لا لحامله، فإن الملائكة تسجد لأن الله أمر خضعا لقوله.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 لما نقول يقلب الموازين ويجعل مشاهيرهم دوننا في العلم فالف وظنوا ان فاعترافهم وانقيادهم بما نقول وصم مشايخهم بنقص العلم ووصفنا بكثرته وهذا ليس بصواب، فإن إصابة المرء في جزئيات أو مسألة أو مسائل لا يعلي أنه فاضل في الجملة، بل لا يزال الصغير صغيرا والكبير كبير، لكن غفلتهم عن هذه هذا الأصل يجعله يأبه ويتأول النصوص.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 أم بقياس يزعم أن من صاح محذرا من وقوع الفتن دون من خاض فيها في العلم بأي بينا إنما هو الكبر الكبر فلو زعم أن قبولك النصح دليل على أن الناصح أفضل فما الذي دلك على خلاف هذا اقبل وهو أفضل الله أعلم حيث يجعل رسالته وإلا كان فيك شبه من اليهود ومن كفار قريش ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم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 كفروا به انظر كيف يقلب الله قلب المتكبر وقال كفار قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك وما الذي دلت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 وليس في الأصل وأن الإسرائيلي المؤمن خير من العربي الكافر ما حسد محمدا وقومه متى جعل الله الشرف بالأنساب لكن المتكبر جاهل يصرف عنه الهدى أيها الأخوة احذروا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 يتصور النهى فيه فقارن بين قول أبي بكر هذا وبين جماهير الذين يجرون أزرهم وهم الذين ينزهون أنفسهم عن الكب ويقول أحدهم لست متكبرا ولا مختالا والصديق لم يشهد لنفسه بل شهد له نبيه فلنحذر أيها الإخوة الكبر حتى لا نزل بسببه عن الهدى ولنتذكر ما تقدم ذكره حتى يعلم العبد أنه لن فكاك له عن نقص العلم أو نقص التقى فحين إذن يعترف ويتراجع لماذا لأنه نالف من شيء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 وأن المرء إذا لم يقبل كان متكبرا ليس هذا بلازم فمن المسائل ما يقطع فيها بخطأ الراد ألا ترى أن ابن القيم لما صنف الكافية الشافيه في نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة رد عليه الشافعي السبكي الأشعري أفيقال ابن الخيم تقبل مذهب الأشاعرة وإلا أنت متكبر أبدا إن الكبر التبطل عن قبول الحق لكن مذهب الأشاعرة باطل الذي يقبل واقع في المهلكة العظيمة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 لكن جاءه من جهة من من جهة من يرى أنه خير منه فإذا كنت تبغض رجلا من أهل الهدى لا يأتيك الحق إلا منه فيمحنة المتكبر إذا جاءه الهدى من جهة من يبغض فإن الخصومة والبغض تقتضي الأنفة على الخصوم والهدى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 وبادرت. ألا ترى أن طالب العلم قد يقبل نصح من شيخه ولا يقبله من أخيه حتى ترى أن من أعج بشيء وسبحان الله والله أيها الإخوة والله وصية لنفسي ولكم والله وبالله وتالله إن العزة في قبول هذا الدين إن العزة في الخضوع للحق وخذ لذلك مثلا من أعج بما يتصور علماء الحديث الذين ينقلون الرواية ويسيحون في البلاد يقضون أعمارهم يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء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 وأصموا بالتدليس وردت رواياتهم حتى إذا لم يصرحوا ويثبتو سيقاوم على الحقيقة لا تقبل الرواية والله كاد عقلي يطيش لما تأملتها يا لله إلا أن ينص على اسم شيخه وإلا ردت الرواية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 وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين رب أت نفوسنا تقوىها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة